مهربنة قائد الدولة الإسلامية ظلت مولاة علي تلح عليه وتلح تقول فما يمنعك أن تأتي رسول الله فيزوجك فاطمة تأمل علي حاله فقال وعندي شيء أتزوج به لكن تلك المرأة تنضح بالحكمة وبعد النظر هونت من أمر المهر لأنها من أعرف الناس بنبيها صلى الله عليه وسلم قالت بكل ثقة إنك إن جئت رسول الله زوجك سكت علي لكن المرأة لم تسكت ظلت تحرضه وتناشده حتى أخرجته من بيته فخرج حائرا خجلا مشى ومشى حتى وقف أمام بيت نبيه صلى الله عليه وسلم، فاستأذن فأذن له، ولما دخل سلم ثم جلس بين يديه، فغشيته هيبة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى لا يقوى على النظر إليه ولا التفوه بما في قلبه صمت وصمت ضاعت الكلمات وتلاشت العبارات ولم يبق سوى خفقات القلب والعبارات. ونظرات تتحاشى اللقاء بعيني حبيبه صلى الله عليه وسلم موقف وصفه علي قائلا لما أنقعدت بين يديه صلى الله عليه وسلم أفحمت فوالله ما استطعت أن أتكلم جلالة وهيبة تأمل صلى الله عليه وسلم تلك النظرات الشاردة كأنها تبحث عن فاطمة فحاول لملمة شتاته بسؤاله ما جاء بك؟ لكن علي ضل ساكتا فسأله صلى الله عليه وسلم ألك حاجة؟ حتى هذا السؤال لم يزل رهبة الموقف لو كان علي جائعا لنطق ولو جاء ليقترض لتكلم أما حين لا يملك المرء ما يقوله سوى قلبه فما عساه أن يقول ولغة القلوب لا تكتبها الحروف لكنه أمام من يقرأ العيون ويداوي القلوب تسلل صلى الله عليه وسلم إلى أعماق الفتى حتى عثر عليه ملفعا بالخجل وقلة الحيلة فقال صلى الله عليه وسلم له لعلك جئت تخطب فاطمة تنفس الفتى وكأن جبال الدنيا أزيحت عن صدره وقال نعم فقال صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تستحلها به؟ فقام ابن عم زعيم الدولة بجرد ممتلكاته فلم يجد مهرا ولا بعض مهرا فعاوده الوجع وقال بصوت يتهدج بالحزن لا والله يا رسول الله ترى ما المهر الذي سيشترطه القائد لآخر بناته وما المهر الذي يليق بالزهراء وأخواتها تذكر صلى الله عليه وسلم أنه أعطى عليا شيئا يحبه علي فقال ما فعلت درع سلحتكها درع لا تصل قيمتها في نظر علي أربعة دراهم ومع ذلك قال لنبيه صلى الله عليه وسلم عندي فقال صلى الله عليه وسلم مذكرا إياه بوعده الذي لن يخلفه هي لك يا علي قد زوجتكها فابعث إليها بها درع مهترئة هي صداق فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائد الدولة لكن لا بأس فربما يهديها القائد كنوزا من خزينة الدولة